وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكًا وَنَحْشُونَ تشرتني <تصفيق> وَفَوَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ولا فَلَمْ يَدِلُّهُمْ كَمْ أَلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِلِهِمْ ولم لك لم تصدق يرب بك فَاصْبِرْ وَلَا مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ طَمْلًا Amin ولا تموت ولذ ربك خير وأبقى Nun avzuku vel ativu azim